عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه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 ولتعلم أن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 ولما توجهت قا مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال, فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 قال لأهلهم كثوا إني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقعصات فلما رأها تهتز كأنها جان وَلَا مُدَبِّرَهُ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَافْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 فلما جاءهم موسى بِآيَاتِنَا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الْأَوَّلِينَ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ للناس بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبره هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شيء رِزْقًا من لدنا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا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 أَفَمَنْ وعدناه وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ متاع حَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب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 من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تسمعون قل أَرَأَيْتُمْ إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم الْقِيَامَةِ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 يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة الاخره